في تفسير سورة الماعون قال أثابه الله قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين قوله الذي يكذب بالدين فيه اسم موصول مبهم بينهما بعده وهو الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقد بين تعالى في آية أخرى أن الإيمان بيوم الدين يحمل صاحبه على إطعام اليتيم والمسكين في قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ثم قال مبينا الدافع على إطعامهم إياهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وهنا سؤال وهو لما خص المكذبين بيوم الدين ممن يرتكب هذين الأمرين دع اليتيم وهو دفعه وزجره وعدم الحظ على إطعام المسكين وبالتالي عدم إطعامه هو من عنده والجواب أنهما نموذجان ومثالان فقط والأول منهما مثال للفعل القبيح والثاني مثال للترك المذموم وفي الآية الأخرى توجيه للجواب وهو أن المؤمن يخاف من الله يوما عبوسا وعبر بالعبوس في حق يوم القيامة لأن لا يعبس هو في وجه اليتيم والمسكين لضعفهما ومن جانب آخر فإن كان التكذيب بيوم الدين يحمل على كل المبقات إلا أنها قد تجد ما يمنع منها كالقتل والزنا والخمر لتعلقها بحق الآخرين وكذلك السرقة والنهب ونحوها أما إذاء اليتيم وإطعام المسكين فليس هناك من يدفع عنه ولا يمنع إذاء هؤلاء عنهما وليس لديهم الجزاء الذي ينتظره أولئك منهم على الإحسان إليهم وجبلت النفوس على أن لا تبذل إلا بعوض ولا تكف إلا عن خوف فالخوف مأمون من جانبي اليتيم والمسكين والجزاء غير مأمول منهما فلم يبق دافع للاحسان اليهما ولا رادع عن الاساءه لهما إلا الايمان بيوم الدين والجزاء فيحاسب الانسان على مثقال الذره من الخير والشر وقيل إن دع اليتيم هو طرده عن حقه وعدم الحض على طعام المسكين هو عدم إخراج الزكاة ولكن في الآية ما يمنع من ذلك لأن الزكاة إنما يطالب بها المؤمن والسياق في من يكذب بيوم الدين فلا زكاة قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اختلف في المصلين الذين توجه إليهم الوعيد بالويل في هذه الآية الكريمة والجمهور على أنهم الذين يسهون عن أدائها ويتساهلون في أمر المحافظة عليها وقيل عن الخشوع فيها وتدبر معانيها ولكن الصحيح هو الأول وقد جاء عن عطاء وعن ابن عباس أنهما قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم كما أن السهو في الصلاة لم يسلم منه أحد حتى إنه وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في الظهر كما هو معلوم من حديث ذي اليدين رضي الله عنه وقال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن فكيف ينسيه الله ليسن للناس أحكام السهو ويقع الناس في السهو بدون عمد منهم وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقد عقد الفقهاء باب سجود السهو تصحيحا لذلك ولذلك بقي من المراد بالذين هم عن صلاتهم ساهون قيل نزلت في أشخاص بأعيانهم وقيل في كل من أخر الصلاة عن أول وقتها أو عن وقتها كله إلى غير ذلك أو عن أدائها في المساجد وفي الجماعة وقيل في المنافقين وفي السورة تفسير صريح لهؤلاء وهو قوله تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون والمرائي في صلاته قد يكون منافقا وقد يكون غير منافق فالرياء أعم من جهة والنفاق أعم من جهة أخرى أي قد يرائي في عمل ما ويكون مؤمنا بالبعث والجزاء وبكل أركان الإيمان ولا يرائي في عمل آخر بل يكون مخلصا فيه كل الإخلاص والمنافق دائما ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء لا في الصلاة وحدها ولكن جاء النص بأن المراءات في الصلاة هي من اعمال المنافقين وجاء النص أيضا أن من علمون من طبيعة الإنسان إلا المصلين، كما في قوله تعالى إن الإنسان خلق لوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، إلا المصلين. الآيات. وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان السهو عنها وإضاءتها. عند قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن الآية وبين رحمه الله في آخر المبحث تحت عنوان مسألة في حكم تارك الصلاة جحدا أو كسلا وزاده بيانا عند قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون في دفع إيهام الاضطراب للجمع بين هذه الآية وآية ما سلككم في سقر وذكر قول الشاعر دعي المساجد للعباد تسكنها على ما سنذكره بعد إن شاء الله ثم نبه قائلا إذا كان الوعيد لمن يسهو عنها فكيف بمن يتركها انتهى وقد تساءل بعض المفسرين عن موجب اقتران هذه الآية بالتي قبلها وأجابوا بأن الكل من دوافع عدم الإيمان بالبعث ومن موجبات التكذيب بيوم الدين فهي مع ما قبلها في قوة فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وعن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فجمعهم مع الأول ونص على وعيده الشديد وبين وصفا لهم وهو أنهم يمنعون المعون أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما مضى ولم تزل لحديث المؤلف بقية حول الآية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته